يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى يعني الطريق ثم قال والحياء شعبة من الإيمان ولم خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من بين شعب الإيمان كلها لأنه أصل كل خير إنه لكل دين ولكل أمة خلق تتميز به الأخلاق موجودة في كل الأمم دعت إليها كل الأنبياء بل نزلت بها كل الرسالات الأخلاق يتفق عليها كل العقلاء لكن هناك خلق تميزت به أمتنا أي خلق هذا؟ الحياء الحياء هو خلق تتميز بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء يعني يقول لا تستحي من هذا ولا تستحي ولا تستحي كأنه ينهاه عن الحياء فقال له عليه الصلاة والسلام دعه دعه فإن الحياء من الإيمان وفي الحديث الآخر قال الحياء لا يأتي إلا بخير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة خلق وخلق هذه الأمة الحياء انظروا لقصة حصلت في عهد موسى عليه السلام في عهد موسى عليه السلام لما خرج من مصر هاربا من بطش فرعون وجنوده وهو متوجه إلى فلسطين وإلى مدين وجد هناك بئرا عليه بعض الناس يستسقون من هذا البئر بئر ماء في مدين والناس يستسقون من هذا الماء ووجد من دونه ممرأتين تزودان. أي تمنعان غنمهما عن ذلك البئر حتى لا تختلط بالرجال شوف الحياء من المرأتين شوف الخلق العظيم الذي لما رأاه موسى عليه السلام تعجب قال ما, ما شأنكما ما بالكما لم تفعلان هذا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يبتعد الناس والرجال كأن موسى عليه السلام في قلبه سؤال أين أبوكما أين أخوكما أين؟ زوجيكما وين بروحكم أنتو فردت المرأتان قبل أن يسأل موسى قالت حتى يصرف الشبهة عنهما وأبونا شيخ كبير يعني عندنا أب فقط والأب كبير بالسن لا يستطيع العمل موسى عليه السلام ما كلامهما ما حادثهما ما استغل الفرصة سقى لهما سقى للغنم ولهما ولم يكلمهما وذهب إلى الظل ودعا ربه عز وجل لما رجعت إلى البيت قالت إحداهما لأبيها يا أبت استأجر هذا رجل أمين رجل قوي رجل صالح إن خير من استأجرت القوي الأمين شوف الآن الموقف الله يصف موقف المرأة إحدى المرأتين وهي راجعة إلى موسى عليه السلام شوف كيف الله عز وجل يصف مشيتها فجاءت احداهما تمشي على استحياء فجاءت احداهما على استحياء مشيتها حياء لبسها حياء كلامها حياء كلها حياء في حياء هو صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا ياتي الا بخير الحياء ترى مو خاص حتى الرجل والحياء لا يأتي إلا بخير فجاءت إلى موسى عليه السلام ما زادت في الكلام إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جمله وحدة وبس موسى عليه السلام مشى أمامها حتى لا ينظر إليها وجعلها في الخلف ترمي بالحجر بالحصى يمنة ويسرى فقط لتدله الطريق ما تكلمه ولا يكلمها فصارت هذه المرأة زوجة لرسول من أعظم وأفضل الرسل عند الله عز وجل بأي خلق الحياء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء تناقلوا هذا الكلام وتوارفته الأمم والشعوب وما نسته الناس هذه الجملة أي جملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا ما عندك خلق الحياء تسوي كل شيء مع أمك مع أبيك مع إخوانك مع أخواتك مع الجيران مع الزملاء مع الأصدقاء مع المجتمع مع كل البشر اللي ما يستحي هذا مصيبة هذا إنسان لا يستطيع أحد أن يطيقه كان النبي عليه الصلاة والسلام حييا حييا لأن الله عز وجل في البداية حيي وستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين وكان نبينا أشد حياء من العذراء في خدرها يوم من الأيام كان جالسا وكشف عن شيء من فخذه فدخل أبو بكر فجلس النبي ودخل عمر استأذن فأذن له النبي فدخل فاستأذن عثمان بن عفا رضي الله عنه فلما دخل غط النبي فخذه قال الصحابة يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر ما غطيت شيئا من فخذك فدخل عثمان فغطيت قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة عثمان من شدة حيائه الملائكة استحي من النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أي خلق هذا تميز به الصحابة بعض الناس اليوم والله لو تشوف لبسه أو قصة شعرة أو كلامه مع الناس أو تنظر إلى حركاته أو إلى مشيته هو في واد والحياء في واد ثاني نزع الحياء قبل أن يخرج من بيته بل حتى داخل البيت الناس أهل حياء والصحابة كانوا أهل حياء وآل البيت كانوا أهل حياء والأنبياء كلهم تمثل تمثلوا بالحياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس أصحابه على الحياء وكان يشتهد معهم في الحياء انظروا إلى فاطمة بنت محمد من شدة حيائه سوت فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين الزهراء رضي الله عنها يوم من الأيام تكلم من أسماء بنت أبي بكر تخاف إذا ماتت يكفنونها مثل ما يكفنون النساء كانوا في السابق يكفنون النساء عادي بثوب ويلفونها فيه وتحمل الجنازة وتدفن فاطمة رضي الله عنها تفكر فيما بعد الموت شوفوا الآن مو مو في ما بعد الموت إذا كفنت في هذا الثوب فإنه سيصف جسدي وهذا عيب عندها كيف أقبل على نفسي هذا فاطمة رضي الله عنها الآن تحاتي شنو ما بعد الموت ما تفكر في حياتها وحيائها في الحياة فقط بل بعد ما ماتها تستحي أن تكفن بهذا الكفن فقالت لها أسماء بنت أبي بكر هل أصنع ليك شيئا رأيته في الحبشة الحبشة ش عندهم مثل صناديق الخشب كانوا يضعون فيه الموتى ويحملونهم فيها مثل اليوم تحمل على يعني ذلك الذي يحمل عليه الآن الأموات هذا الشيء الذي يحمل عليه الناس على الاكتاف يغطي المرأة بالجوانب عشان الناس اللي يحملونها ما يشوفونها قالت هل نصنع لك هذا؟ قالت نعم ولا يغسلني أحد غيرك وعلي يعني زوجها فقط وتوفيت مبكرة بعد موتها لوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء تستحي بعد الموت الناس تشوف بهذا الكفن الحياء خلق عظيم منبع كل خير ومن نزع الحياء منه والله والله لا خير فيه إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء عائشة رضي الله عنها عائشة دفن النبي في بيتها في غرفتها تقول لما دفن زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أضع حجابي فلما دفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم من دفن أبو بكر الصديق تقول لما دفن أبو بكر كنت أضع حجابي تقول فلما دفن من الثالث الذي دفن عمر بن الخطاب تقول فلما دفن عمر عمر لا يقرب لها تقول ما وضعت حجابي عن رأسي الله أكبر عائشة ما تنزع حجابها لأن ميت مدفون وهو أجنبي عنها هذا ميت لأن الحياء أصل في قلوبهم وقلوبهم كانوا كلهم يتمثلون بالحياء الحياء ما يمنع الناس عن السؤال في الدين والتفقه في الدين لكن الحياء خلق كريم وأولى من يستحي الناس منه هو رب العالمين فلا يعصي الإنسان ربه سرا ولا جهرا من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال خلق اسمه العفة يؤجر العبد عليه إن أتى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يستعفف يعفه الله وكان يدعو النبي بالعفاف وكان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف أن يعف الإنسان نفسه عن الحرام ربما تتعرض لهم امرأة أو يتعرض لها رجل أو يتعرض له ذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي وهو لا يستطيع أن يفعل تلك الشهوة بالحلال فيعف نفسه عن الحرام ويبتعد قائلا معاذ الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله من أجره وفضل هذا العمل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وَلْيَسْتَعَفِ فِي الذين لا يجدون يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ أحياناً الإنسان يحتاج يحتاج أن يقضي حاجة له وغريزة جبله الله عز وجل عليها لكن ما يستطيع فلا المال يكفيه وأحياناً لا يستطيع الزواج لعذر من الأعذار ما الحل؟ مرتبة عظيمة في الدين تسمى العفة جعلها الله عز وجل من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فيبتعد عن كل ما يثير شهوته بل أحيانا يصوم حتى يكبح جماح شهوته ليش؟ عفه أحيانا لا يمشي في طريق ولا يجلس مع رفقة ولا يذهب إلى مكان ولا يفتح تلك القنوات يعف نفسه عن الحرام لأنه لو وقع في الذنب العظيم لا يزن الزان حين يزني وهو مؤمن يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا لم يقل الله عز وجل لا تزنوا بل قال تقربوا الزنا فيبتعد عن كل مسبباته من أهل العفة يوسف عليه السلام يوسف الصديق ذلك الشاب الأعزب الذي أوتي شطر الحسن الغريب عن بلده الذي يعيش في بيت مع امرأة العزيز التي كانت تراوذه منذ زمن طويل وتريده لنفسها حتى جاءت فرصتها وحانت ساعتها فطردت كل من في القصر وغاب زوجها وغلقت الأبواب وتزينت وتعطرت وتجملت لهذا الشاب الأعزب الغريب الذي لم يتزوج فجاءت إليه وقالت هيت لك لكنها العفة قال معاذ الله, الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أي ربه يقصد من؟ يقصد سيده زوجها أحسن مثواي وأكرمني في القصر أفعل بعد هذا هذا الذنب العظيم ذنب في حق الله عز وجل لهذا قال معاذ الله وذنب في حق زوجها فتذكره هكذا أهل العفة يبتعدون عن الحرام لا يلوثون أنفسهم ولا أجسامهم ولا أجسادهم حتى سمعهم حتى أبصارهم لا يلوثونها في الحرام أهل عفة كان النبي يدعو ويسأل الله عز وجل ذلك العفاف العفاف ليس فقط عن الزنا والشهوات العفاف أحيانا يكون حتى بالمال أن يعف الإنسان نفسه عن أكل وأخذ الحرام بل حتى أحيانا بعض الفقراء يتظاهرون بالغنى يعفون أنفسهم عن الصدقات يعفون أنفسهم عن قاذرات الناس مما يعطونهم إياها ولهذا وصفهم الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يرفع يده واليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى هذا عمر بن عبد العزيز كان خليفة للمسلمين وكان أميرا للمؤمنين في مرة من المرات جاءه أحد الولاة ليلا جلس معه عمر فأشعل عمر المصباح مصباح في زجاجة أشعل ذلك الزيت المصباح ليتحدث مع الوالي يسأله عن شؤون الرعية ماذا فعلتم بالخراج ماذا صنعتم مع الفقراء شؤون المسلمين يسألوا عنها عمر بن عبد العزيز فلما انتهى عمر قال الوالي يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عنك وعن أهل بيتك قال انتظر قال أمير المؤمنين انتظر فأطفأ السراج نفخ على النار فأطفأه ثم جلس وأظلمت الغرفة قال يا أمير المؤمنين أردت أن أسألك عن بيتك وأهلك وأولادك ونفسك لم أطفأت هذا السراج؟ قال هذا السراج وهذا الزيت من أموال المسلمين يحق لي أن أشعله إذا أردت أن أتكلم في شؤونهم أما أن تتكلم في شأني ونتكلم في شأن الخاص لا يحل لي أن أشعل هذا السراج هل رأيتم عفة عن الأموال التي فيها شبهة مثل تلك العفة إنه الورع أهل العفة أهل ورع عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة آخر النبي بينه وبين سعد بن الربيع سعد أنصاري وعبد الرحمن مهاجري وكان النبي يؤخي بين المهاجرين والأنصار وعبد الرحمن كان تاجرا لكن جاء إلى المدينة ما عنده شيء خالي حافي القدمين ما عنده لا درهم ولا دينار فإذا بسعد بن الربيع يقول له هكذا الأنصار لك نصف مالي ولك ما شئت من بيتي وأهلي فقال عبد الرحمن لا أريد من أموالكم شيئا عفة حتى عن أموال الناس حتى عن المساعدات قال لا أريد من أموالكم شيئا قال إذن ماذا تريد؟ قال دلني على سوق المدينة دلني على السوق فذهب عبد الرحمن إلى سوق المدينة يبيع ويشتري حتى أغناه الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفظ عفة عن أموال الناس عفة عن الحرام عفة عن الذنوب والمعاصي حتى لسانهم فيه عفة عفة عن ذكر بعض الكلمات الساقطة ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي لسانهم حفظوه عن كل هذا عفة في أجسادهم عفة في أموالهم عفة في ألسنتهم أهل العفة يغنيهم الله عز وجل ويرفع لهم الدرجات ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ونحن دوما نسأل الله العفاف لكن اشتهد لأنه من يستعفف يعفه الله من أعظم الفضائل في ديننا ومن الأخلاق الكريمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء يسمى غض البصر وهذا الأمر مطالب به الرجل وكذلك تطالب به المرأة والله عز وجل أمر به في القرآن أن لا ينظر الإنسان إلى امرأة ربما تحرك فيه شهوة تدفعه للحرام ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن لك الأولى أحيانا يمشي الإنسان في السوق فيقع عينه وتقع عينه على امرأة فينظر إليها هذه النظرة الأولى نظرة الفجأة لا يحاسب الإنسان عليها لكن لو استمر بالنظر حوسب وربما ولد في قلبه مرضا يؤدي به إلى منكر أكبر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتري النظر للقلب يفسد القلبة ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أي إذا أرادوا أن يحفظوا فروجهم أولا ليغضوا أبصارهم لأن العين تزمي العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس والفم يزني وزناه القبل والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه إذن بداية الزنا والعياذ بالله ذلك النظر عندما يفتح الإنسان الكمبيوتر أو يرى في القنوات الفضائية أو يمشي في الطرقات او يذهب إلى الأسواق تتعرض له الفتن تعرضاً فإما أن يطلق بصره فينظر إلى هذه وينظر إلى تلك ويمتع ناظريه بالحرام فلا يولد في قلبه إلا الحسرة والندامة ويمرض القلب ويصيبه النفاق والعياذ بالله أو أنه يمشي في طاعة الله عز وجل فيغض بصره عن الحرام يدخل في الشبكة العنكبوتية فيقلب ناظريه في المواقع إلا الحرام فإن رأى حراما أو منكرا غض بصره قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن يغضضن من ابصارهن ويحفظنا فروجه أما المرأة إذا نظرت للرجل نظر شهوة أو كان الرجل مما يسبب فتنة للمرأة ما حل لها أن تنظر يوم من الأيام دخل رجل أعمى ابن أم مكتوم في بيت من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة وكن ينظرن إليه فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إليه فقلن له إنه أعمى فرد النبي عليهن وقال لكن كن لستن عمياوات إذا كان هو أعمى أن تنظرن إليه والله يقول وقل, وقل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم اليوم من أغرب الأمور للأسف في أمة العرب أكثر من غيرهم أن بعضهم ربما جلس في الطرقات في مقهم من المقاهي أو في سوق من الأسواق أو في مكان يمر فيه العابرون فينظر لكل امرأة تمر نظر إلى هذه ومتى عينيه بتلك وربما دقق النظر بهذه واتبعها يتبع النظرة النظرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم الجلوس في الطرقات انتبهوا لا تجلسوا في طرقات الناس وأماكن مرورهم مثل ما يجلس بعض الناس في المقاهي فقال الصحابة ما لا نبد يا رسول الله ما عندنا مكان آخر قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق من الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الناس قال غض البصر غض البصر من أعظم الفضائل في هذا الدين بعض الناس وهو بسيارته يقف عند إشارة المرور ينظر إلى تلك السيارة ويلتفت إلى هذه السيارة وينظر إلى هذه وينظر إلى تلك وما علم أنه جمع من السيئات ما جمع يقول سفيان الثوري في يوم العيد لما خرج مع أصحابه في يوم عيد قال لهم لأن يوم العيد يخرج النساء ويخرج الرجال قالوا ما نصنع اليوم يا أبا عبد الله قال أول أمر نصنعه اليوم نغض من أبصارنا نغض من أبصارنا علموا أصحابهم علموا أحبابهم أن غض البصر يولد في القلب نورا وفراسة وثباتا على الإيمان أما إطلاق البصر والعياد بالله يمرض القلب ويفسده ويورث في القلب النفاق وحب الشهوات النظر هو البداية أكثر الذنوب والمعاصي اليوم بدايتها من النظر هذا رجل خرجه في أحد المعارك يقول هذا الخبر ابن كثير في البداية والنهاية خرج في أحد المعارك وكانت المعركة بين المسلمين والروم فإذا بالصفين يعسكران نظر أحدهم وكان شابا خلوقا كان حافظا للقرآن كان يصلي بالناس وذهب للجهاد في سبيل الله فإذا به في المعركة نظر إلى فتاة من الروم فأعجبته وأطلق النظر إليها وتتبعها بالنظر الناس في عبادة من العبادات وهو ينظر إلى الحرام نظر وأتبع النظر وتبعها حتى اختلا بها في ليلة من الليالي فقال لها كيف السبيل إليك؟ كيف أحصل عليك؟ فقالت له أن تتنصر لم تحصل علي إلا بعد أن تبدل دينك فبدل دينه وباع الدين باع القرآن باع المسلمين باع دينه والتحق بهم فقط لأنه نظر في إلى الحرام افتقده المسلمون فلم يجدوه رو في معركة أخرى من المعارك يقاتل مع الروم فسألوه أين قرآنك كان يختم القرآن كله أين صلاتك أين عبادتك قال نسيت القرآن كله ولا أذكر منه إلا آية أي آية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ما الذي جعله يبدل دينه بدايته إطلاق النظر بالحرام من أعظم الفضائل غفظ بصر